وما محمد إلا رسول قد خَلَتْ من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجذي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا